رأيت من قرأ من الليل إلى رَأيتَ مِنْ خَرَمِ اللَّيْلَةِ رَأيتَ مِنْ خَرَمِ اللَّيْلَةِ لَي Tama tama al badr, tama tama al badr, tama حبيب ترو قائلا ان التمذ mm -hmm.